قَالَ عَالْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْبَدَاعِ وَجَبَ الشُكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ قَالَ عَالْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات البدع وجب الشكر علينا